وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنعام ويعلم ما جرحت بالنعام ثم يبعثكم فيه ليقباض ثم يبعثكم فيه ليقباض أجله ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم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 لئن أنجانا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت يرجلكم أو يلبسكم شيعات أو يلبسكم شيعات ويذيق بعمكم بسبع بأس بأس أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَوَلَّى الْحَقَّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَبٍّ مُسْتَقَمٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين